Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa la in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsharun. Fa bima min Allahi linta lahum تفضى غليظ القلب لفضوا من حولك، فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.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 Szczyt przemawiał w tym samym czasie. Wszyscy mówią, że w tym czasie przemawiającym się بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكرون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 أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير